بسم الله الرحمن الرحيم طاس م م تلك ايات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين ان شئنا ننزل عليهم من السماء أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر مِنَ الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من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 قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيط صدري ولا ينطلق لسالي فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 فألقى عصاه فيداهي ثعبان مبين ونزعده فيداهي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا جمعه واخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليهم فجمع السحرة لبيقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرت ان كانوا هم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 اِذْ يَقُومُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَمْ صَلْبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا دَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا غَرِيبَ عِبَادِي انْكُم مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائنِ حَاشِرِينَ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا شِرْدِمَتٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاضِرٌ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 وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدون لي رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي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 إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا روح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه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 اذ قَال لَهُم مَّخُوهُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُم رَّسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَإِذَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَبَالنِّنِ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِن خَفْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وعيون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 مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وَاتَّقِرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَاْدُون قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمْرُكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ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 وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقراه عليهم ما كانوا به كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِي يَوْمَ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَا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 لهم وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبا ينقلب